Bismillahi r Alif Lam la, Ra. Kitab azalnau elikeye, lütuxrjen nas min al-zulumat ila bi-izni rabbihim, bi rabbihim ila hamid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 إِذْ أَن جَأَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَذْبَحُونَ ابْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ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 وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ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 Turidun an tensudduna kana ya'budu aba'una fatuna bi sultanin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 ذلك لمن خاف مقاميد وخف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من وراه جهنم ويُسقى من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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا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 صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم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 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه ربنا ليقيم الصلاه فجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله, وبرزوا لله الواحد القهار و ترى المجرين يوم إذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشا وجههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا غل الناس وليذرو به وليعلم وليعلم أنماه وإله واحد وليذكر أولو